ضيلة شخصية نرى بعض السيدات يصلين بملابس تكشف عن القدم وعن بعض الذراع ويادعين أن صلاتهن صحيحة على بعض الندائي فنرجو بيان حقيقة هذا الأمر سفر العورة مطلوب لصحة الصلاة باتفاق العلماء حتى لو كان الإنسان يصلي وحده لا يراه أحد فهو حق الله سبحانه وعورة الرجل ما بين السرة والرقبة تبطل الصلاة بانكشاف أي جزء منها عند الأئمة الثلاثة أما عند مالك فتبطل الصلاة إذا انكشفت السوءتان وهما القبل والخصيتان وحلقة الدبر ولا تبطل إذا انكشف سواهما مما هو بين السرة والركبة، ولا تسن إعادة الصلاة إلا إذا انكشفت العانة أو الإليتان أو ما بينهما حول حلقة الدبر فيعيد في الوقت وإن كان كشف العورة حراما أو مكروها وقد جاء في عورة المرأة قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه أحمد وأصحاب السنن والمراد بالحائض المرأة البالغة حد التكليف وروى أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصل المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار فقال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها والخمار هو غطاء الرأس والإذار ما يسر الجزء الاسفل من الجسم والدرع ما يسر اعلاه وهو للمرأة ما يغطي بدنها ورجليها وهذه هي آراء الفقهاء في تحديد عورتها مع العلم بأنه لا مانع من الأخذ بأحد هذه الآراء فعورة المرأة الحرة في الصلاة عند الحنفية جميع بدنها ويستثنى من ذلك باطن الكفين فانه ليس بعوره بخلاف ظاهرهما فما يستثنى ظاهر القدمين فانه ليس بعوره بخلاف باطنهما فانه عوره وذلك عكس الكفين وعورتها عند الشافعيه جميع بدنها واستثنى من ذلك الوجه والكفان فقط ظاهرهما وباطنهما وعورتها عند الحنابلة جميع بدنها واستثنى فقط الوجه وما عداه منها فهو عورة وعورتها عند المالكيه قسمان مغلظة ومخففة ولكل منهما حكمه فالمغلظة جميع بدنها ما عدا الأطراف والصدر وما حاذاه من الظهر والمخففة لها هي الصدر وما حاذاه من الظهر والذراعين والعنق والصدر ومن الرقبة إلى آخر القدم أما الوجه والكفال ظهرا وبطنا فهما ليسا من العورة مطلقا فإن انكشف شيء من العورة المغلظة عند مالك بطلت الصلاة إن كانت قادرة وذاكرة وأعادتها وجوبا أما إن انكشف شيء من العورة المخففة فلا تبطل الصلاة وإن كان كشفها حراما أو مكروها في الصلاة ويحرم النظر إليها ولكن يستحب لها أن تعيد الصلاة بعد ستر العورة إذا كان الوقت باقيا والساتر للعورة لا بد أن يكون كثيفا لا يصف لون البشرة التي تحته ولا يضر إن كان محددا لها لاصقا بها عند الجمهور وتبطل باللاصق عند المالكيه وتعاد الصلاة في الوقت هذا وستر العورة لا بد من دوامه إلى آخر الصلاة فلو انكشف شيء منها قبل اتمام الصلاة وكان بقصد بطلت الصلاة أما إن كان بغير قصد فلا تبطل إن كان يسيرا وسترها في الحال بدون عمل كثير وذلك عند بعض الأئمة ودين الله يسر والله أعلم